بسم الله الرحمن الرحيم ا م ميم تلك آ ي ه الكتاب الحكيم هدى و ر ح م ة للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم وهم ب ا ل آ شركه م يوقنون أ الهدى شركه م دعويه ل غير ربحيه ذات مضمون سبيل اجتماعي ل ل ه ل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 لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض رواسي أ ن تميد بكم وبث فيها موسوعه النابلسي من ن ه ا للعلوم ج ك ر ي ه ذ ا خ ل ق ا ل ل ه ف ا م ي ه خلق الذين من د ولقد ن ه ب الظالمون ظلال ل و مبين في آ ت ي ن ا لقمانا ل ح ك م ة نشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فانما ي ش ك ن ا ل ل ه لغني حميد وإذ ق ا ل لقمان ل شركه و ه و ي ع ظ ه يا ب ن ي لا ت ش ر ك ب ا ل ل ه إن ا ل له ش ر ك ل م ع ظ ي م و و ص ي ن ا ا ل إ ن س ا ن ب و ا ل د ي ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين انشكر لي, لي ولوالديك إ ل ي المصير و إ ن ج ا د ك على أ ن تشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا, وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب الي ثم إ ل ي مرجعكم ف ه ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون يا بني إ ن ه ا إ ن تكمثقال ح ب ة من خردل فتكن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 إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر ولا تصاير خدك للناس ولا ت ن ش ي في ا ل أ ر ض مرحا إ ن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك و ا غ ض من صوتك ان أ ن ك ر الاصوات لصوت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض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 م و ا س ل ل ه النابلسي للعلوم و كان ا ا ن الاسلاميه موسوعه ا ل م و و ن كفر ا يحزنك مرجعهم ب بما ل و س ا للعلوم ه الاسلاميه ع ل ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إ ل ى عذاب غليظ ولئن سألتهم, سألتهم, سالتهم من خلقهم ليقولن الله قل الحمد لله ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن الله قل ل ا ح م د لله بل أكثرهم لا ل أكثرهم م ي ع و ن لله ل ما ا في س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض إ ن ا ل ل ه هو ا ل غ ن ي ا ل ح م ي د و ل و أن م ا في ا ل أ ر شجرة ض من أ ق ل ا م والبحر ي م د ه م ا نفدت ك ل م ا ت ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه ع ز ي ز حكيم ما خ ل ق ك م و ل ا ب ع ث ك م إ ل ا ك ن ف س و ا ح د ة إ ن الله سميع بصير أ ل م تر أ ن الله يولج الليل في النجار ويولج النجار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إ ل ى أ ج ل مسمى وأن الله ب موسوعه ا ت ع م ل ن بأن خبير ذلك بأن الله هو الحق وأنما, وأنما ت د و و ن من ن د ا ل ن ا ب ل و س ا للعلوم ي الكبير أ تر أن الاسلاميه ي ي ر ا ت إن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور و إ ذ ا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دا مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر فمنهم مقتصد وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا الا كل خ ت ا ر كفور يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم واخشوا, يوم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود يا أ ي ه ا الناس اتقوا ر ب ك موسوعه خ ا ي النابلسي م للعلوم و ا د شيئا الاسلاميه ه ت غ ر ن ك ا ل ح ا ة ولا يغرنكم بالله الغرور إ ن الله عنده علم ا ل س ا ع ة وينزل ا ل غ ي ث ويعلم ما في ا ل أ ر ح ا م وما تدري نفس ماذا تكسب غدا و م ا تدعي ن ف س بأي أرض ت م و ت إن الله ع ل ي م خبير